أ ي ه ا ا ل أ ف ا ض ل أ و د أ ن أ ت ح د ث معكم في هذه الدقائق عن أ د ب العاصين مع الله رب العالمين عن ا ل أ د ب الذي يجب أ ن ي ت أ د ب به ا ل ع ص ا ة مع الله سبحانه وتعالى ولربما, ولربما قال قائل أ و ي ت أ د ب ا ل ع ص ا ة ب أ د ب وقد عصوا ربهم سبحانه وتعالى الكريم واي ادب سوف يتادب به من فر عن الله سبحانه وتعالى وعصاه ومن قال ذلك ايها الافاضل فقد غفل غفله عظيمه عن حديث رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم و ل أ ت ى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم كلنا ذو تقصير وتفريط في جنب الله سبحانه وتعالى وكلنا قد زل يوما من الدهر فمستقل ومستكثر منا من يكثر من شروده عن الله ومنا من يقل وكلنا ب ح ا ج ة إ ل ى ذلكم ا ل أ د ب الذي ن ت أ د ب به مع الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يزكي نفسه أ ن ه ما زل ولا انحرف ولا اخطا ولا حصل منه بادره من البوادر التي قصر بها مع الله سبحانه وتعالى ايها الاكارم اول هذه الاداب التي يجب ان يتادب بها العصاه مع الله سبحانه وتعالى أ ن يعلموا حدود هذه المعاصي أ ن و ا ع هذه المعاصي قد يظن كثير من الناس أ ن ا ل م ع ص ي ة أ ن يزني ويسرق أ و ان يترك ا ل ص ل ا ة أ و أ ن يعق والديه او يشرب الخمر ولربما غفل عن ذنوب هي إ ل ي ه أ ق ر ب ودعوني أ ض ر ب مثالا أ و مثالين على هذه الذنوب التي ربما واقعها كثير من الناس مع ا ل غ ف ل ة مع ا ل غ ف ل ة أ ن ه ا من الذنوب لننظر إ ل ى ذنوب القلوب إ ل ى الذنوب التي تحتوش ا ل أ ف ئ د ة إ ل ى ذنوبنا التي تقع في قلوبنا من ضعف التوكل على الله من ا ل إ ع ج ا ب من ا ل ع م ل من التسمي ع بما فعل من ا ل ق ن و ط من ر ح م ة الله من ا ل ي أ س من روح الله من احتقار الخلق و ا ل ف خ ر علي ه م ب ا ل ن س ب والمالي و ا ل م ن ص ب والجاه إ ن ه ا ذنوب من ذ الذي ا يسلم منها من ذ الذي لم يقع في قلبه في يوم من ا ل أ ي ا م ضعف توكل على الله حين نقص أ م ر دنياه أ و قل نصيب رزقه فجاء إ ل ى قلبه ا ل ي أ س من روح الله سبحانه و تعالى و ضعف التوكل على الله جل و علا و نظر إ ل ى و ا س ط ة هنا و هناك دون أ ن ي م ل أ قلبه بالارتباط والاعتصام بالله سبحانه وتعالى من منا سلم من أ ن ينظر إ ل ى رجل فقير أ و معوز أ و غريب أ و ليس ذا و ج ا ه ة في قومه فنظر إ ل ي ه بشيء من الاحتقار في قلبه وهذا ذنب عظيم من منا سلم ي من أ ن يدخل في مجلس من المجالس فلا يقوم له الناس فوجد في قلبه شيئا يقول ابن حجر في الزواجر لولا ما في القلب من حب الشرف والعلو في الارض لما وجد ذلك في قلبه كلنا ندخل م ج ا ل س ولربما وجدت فينا من يحزن إ ن لم يقم الناس له ويعطوه قدره يقول ابن حجر لو لم يكن في القلب حب الشرف والعلو لما وجد ذلك في قلبه إ ذ ا نحن نحتاج أ ي ه ا ا ل أ ف ا ض ل نحتاج أ ن نفقه ا ما هي المعاصي ما هي المناهي حدود ان نفقه ا حدود هذه المعاصي وتلك المناهي حتى نهرب منها و نفر منها إ ل ى الله سبحانه وتعالى ثاني هذه ا ل آ د ا ب أ ن نتوب إ ل ى الله جل وعلا و أ ن نكثر ا ل ت و ب ة ان نتوب إ ل ى الله فهذا امر لا يكاد يخفى على أ ح د ولكن ان نكثر ا ل ت و ب ة اكثار ا ل ت و ب ة خلق النبوي اكثار ل ت و ب ة و إ د م ا ن ا ل ت و ب ة خلق النبوي استمع إ ل ى ما ثبت في الصحيح من حديث ا ل أ غ ر المزني في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه ليغان على قلبي واني لاستغفر لا الله و أ ت و ب إ ل ي ه في اليوم و ا ل ل ي ل ة م ئ ة م ر ة إ ن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر يتوب إ ل ى الله في اليوم م ئ ة م ر ة متى كانت آ خ ر م ر ة تبنى فيها إ ل ى الله ل أ س أ ل نفسي و ت س أ ل نفسك متى كانت تلك ا ل و ق ف ة التي وقفت بها مع نفسك لتتوب من م ع ص ي ك ومتى كانت هذه ا ل م ر ة التي وقفت أ ن ا فيها مع نفسي فتبت إ ل ى الله من المعاصي إ ن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ا ل ت و ب ة حتى إ ن ه ليتوب في اليوم في اليوم م ئ ة م ر ة وفي الصحيح من حديث ابن عمر قال إ ن كنا لنحرز للنبي نحرز نحسب نعد إ ن كنا لنحرز للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم في المجلس الواحد سبعين م ر ة يقول أ س ت غ ف ر الله و أ ت و ب إ ل ي ه في مجلس واحد يعد ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم سبعين م ر ة وهو يقول أ س ت غ ف ر الله و أ ت و ب إ ل ي ه إ ن ه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر وهذا يقودنا إ ل ى الخلق الثالث وهو ان أ نتبع ن ا ل س ي ئ ة ب ح س ن ة إ ذ ا بدرت منك ب ا د ر ة وكلنا أ ه ل تقصير وتفريط في جنب الله إ ذ ا زلت قدمك إ ذ ا ندت منك س ي ئ ة من السيئات وكلنا ذلك الرجل ف ن ت ب ع ا ل ح س ن ة ا ل س ي ئ ة علها أ ن تكفر هذه ا ل س ي ئ ة علها أ ن تغمرها و تستجلب ر ح م ة الله سبحانه و تعالى و أ م ر آ خ ر امر اخر في ا ل ط ا ع ة أ ن ه ا من شكر الله ان قبل الله توبه من توباتك و لذا ثبت في الصحيحين أ ن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدما ه يا الله تتفطر تتفطر ا ل أ ق د ا م ا ل ش ر ي ف ة وهو يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى قالوا له أ ت ف ع ل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر ل أ ن الناس يظنون ربما أ ن صاحب ا ل ط ا ع ة هو الذي او الذي يكثر هو الذي خاف من م ع ص ي ة كان قد عملها طب انت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر فماذا قال العالم بربه ماذا قال الفقيه صلى الله عليه وسلم ب أ ع م ا ل القلوب قال أ ف ل ا أ ك و ن عبدا شكورا أ ف ل ا أ ش ك ر الله أ ن ه غفر لي ما تقدم من ذنبي وما ت أ خ ر وهذا ع د ب من اداب التائبين إ ذ ا تاب العبد إ ل ى الله فليشكر الله على أ ن وفقه الله ل ل ت و ب ة ب أ ن ياتي بالصالحات أ ف ل ا أ ك و ن عبدا شكورا غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما ت أ خ ر ا ف ر ت لا بل أ ت ب ع هذا ب أ ع م ا ل صالحات أ ف ل ا أ ك و ن عبدا شكورا ومن آ د ا ب ا ل ع ص ا أ ي ه ا ا ل أ ف ا ض ل التي يجب أ ن ي ت أ د ب بها من عصى الله سبحانه وتعالى ان يستعظم ذنبه في جنب الله سبحانه ان يستعظم الذنب في جنب الله مهما ظن أ ن ه صغير مهما صغر الذنب في عيني وعينك فلا بد أن نستعظمه الله في جنب الله جل و ع ل استمع و ا إ ل ى ما ث ب ة في البخاري و مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة و هو ينفذ بك إ ل ى ن ا ف ذ ة ع ظ ي م ة من فقه العاصي الى ع ص ى قال النبي صلى الله عليه و سلم لم يتحدث في المهد إ ل ا ث ل ا ث ة لم يتكلم في المهد إ ل ا ث ل ا ث ة تكلموا في مهدهم عيسى ب ن مريم وهذا أ م ر معلوم من من ديننا ومن ق ر آ ن ن ا أ ن عيسى ب ن مريم كان قد تحدث في مهده قال وغلام جريج العابد ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذا الغلام قال كان في بني إ س ر ا ئ ي ل رجل اسمه جريج وكان له ص و م ع ة يتعبد فيها فجاءته امه و هو يصلي فقالت وفي صحيح مسلم وضعت يدها على جبينها ك أ ن ه ا تتقي الشمس قالت يا جريج و هو يصلي لاحظ انه ليس, ليس صاحب تفريط ليس صاحب تقصير في ا ل أ ص ل هو متعبد لله سبحانه و تعالى قال أ ي رب أ م ي و صلاتي يعني استجيب لها أ س م ع لها أ م أ ب ق ى في صلاتي قال أ ي رب أ م ي وصلاتي ثم أ ق ب ل على صلاته فجاء في اليوم الثاني فجاءته أ م ه فقالت أ ي جريج يا جريج قال أ ي رب ي أ م ي وصلاتي ثم أ ق ب ل على صلاته ثم جاء في اليوم الثالث يا جريج ت أ ت ي ه أ م ه قال أ ي رب أمي أ وصلاتي ف قالت ب ل على ل ص ت ه ق ا أ م ه اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات اي الزواني أ ع ا ذ ن الله و إ ي ا ك م و أ ج ا ر ن الله و إ ي ا ك م من أ ع م ا ل أ ه ل السوء قال وكان في بني إ س ر ا ئ ي ل ا م ر أ ة بغي فتذاكروا يوما ع ب ا د ة جريج قالت على أ غ و ي ه لكم قالوا نعم فذهبت إ ل ي ه لاحظ و هو يصلي إ ن ه رجل قد استفرغ حياته و أ دقائقه و ثوانيه في ا ل ع ب ا د ة فتعرضت له فلم يلتفت إ ل ي ه ا فذهبت إ ل ى راع كان ي أ و ي إ ل ى أ ص ل صومعته فتعرضت له فوقع عليها فحملت منه قالوا مما بنو س ر ا ئ ي ل ممن هذا الحمل قالت من جريج كذبت على جريج فجاؤوا إ ل ي ه لما وضعت فهدموا صومعته بمساحيهم وتلتلوه وجرجروه قال ما بكم قالوا زنيت بهذه قال وولدت منك قال أ ي ن الغلام قالوا ها هو فتوضا فصلى ثم جاء إ ل ي ه فوضع يده على بطنه فغمز وقال يا بابوس أي أبوك يا غلام من أبوك؟ قال أبي ر النبي ع ي ا غ م صومعتك من فقالوا لك نعيد ذ ه قال لا إلا من ط ن النبي قال صلى الله عليه وسلم وهنا ا ل ف ا ج ع ة وهنا موضع هم وحزن كل مؤمن يسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعت عليه أ م ه أ ن يفتن لفتن هي دعت عليه أ ن لا يموت حتى يرى وجوه الزواني المميسات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعت عليه أ ن يفتن أ ي لو أ ن أ م ه قالت اللهم لا تمته حتى تفتنه لفتن ولاوبقت عليه هذه ا ل م ع ص ي ة ا ل و ا ح د ة دنياه و أ خ ر ا ه إ ن ه ا م ع ص ي ة عصى أ م ه فيها وهو م ت أ و ل فيها هو لم يقصد هو كان يصلي أ ي ن من يعمد ويقصد إ ل ى المعاصي أ ل ا يخشى أ ن تكون هذه ا ل م ع ص ي ة أ ن يكون ذلك الذنب هو السبب في أ ن توبق عليه دنياه و أ خ ر ى يجب أ ن نستعظم و أ ن يعظم في أ ع ي ن ن ا و يكبر الذنب ل أ ن ك لا تدري ربما كان هذا الذنب هو الذي يفتح عليك موالج الشيطان أ ط ل ت عليكم أ ي ه ا ا ل أ ك ا ر م و أ س أ ل الله العلي العظيم أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من عباده الصالحين والا يؤاخذنا و إ ي ا ك م ب أ ع م ا ل ن ا و ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يرحمنا برحمته ا ل و ا س ع ة التي وسعت كل شيء إ ن ه هو الغفور الرحيم قلوا آ م ي ن وجزاكم الله خيرا والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله ا ل أ م ي ن